بقدر أحكي مع حالي ونسي الندم يا ريت ترجع دموعي تدم ونسي الألم يا ريت كان الوفا معك ووفي وما طلع منك كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك Ah, ja, så man jo, hvad gør man med mig? Ah, ja, så man jo, سرني وحابس فاس شو صعب انسى حبيبي والاصعب كمل حياتي يا ريت مثل الايام اللي ما كسر قلبي مثل الأيام صابوا الأعمال ما عم اسمع له دقاته ولا بتعنيلي حياته شو بيسوا قلبي جوات مثل هالقيام كنا انا وانت بقلبك محلي وجوه قلبي انت وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف Up enquanto af din band A студien etc. Jeg har med til qu pior og شو ثابت سحبيبي والاصعب كان من حياتي يا ري